بسم الله الرحمن الرحيم طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى لَهُ ma fi al-ısamât ve ma fi al-ıard ve ma baynahû ma ve ma tahteththara.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 إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ كُتُبُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا أو أَجِدُ عَلَى النَّارِ هدى فَلَمَّا أَتَاهَا مُدِيَا يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَعْ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طوى.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 وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ وَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى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 وَصَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ لَهُ قَوْلَ لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتيه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 تنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلا نأتيك بسحرٍ مثلي.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 فأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَ بِرَبِّهَا رُنَّ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا أُقَطِّعُ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا تَعْلَمُونَ أَيُّنَا شَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فطرنا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 والله خير وابقى انه من يات ربّه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن مُؤمنًا قد عمل الصالحات فأولائك لهُمُ الدرجاتُ العُلى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشا فأتبعهم في الرعونة بجنوده فغشياهم من اليم مَا ما وَأَضَلَّ وأضل في الرعونة قومه وما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 Kulu min tabat ma rızık na kum, ve la tuzvufihi, fa yhille alaykum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 فرجع موسى إلى قومه غضباً آسفاً، قال يا قوم ألم يعدهكم ربكم وعداً حسناً؟ أفطى عليكم إلا أم أرد؟ أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي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 فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خُوَانٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَّا وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ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 قالوا لنَّ بَرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْنَا ت تت... تابعني أف عصيت أمري. قال يا بن أم لا تخب لحيتي ولا برأسي.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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثان الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مَسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا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 كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكراً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 فَيَذَرُ وَقْعًا صَف صَفَا لا تَرَى فِيهَا وَجْهٌ وَلاَ اِمْتَ يَوْمَئِذٍ يَتْبَعُونَ الدَّاعِيَ لاَ وَجَلَ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يومئذ لا تفعش فعَشَفَعَتُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْغُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمَ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 فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ وَعَزْمًا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 وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَنْ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى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 ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأت إِنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا حضره يوم القيامة أعمّ. قال ربي لما حشرتني أعمّ وقد كنت بصيرا. قال كذالك أتاك آياتنا فنسيتها. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في ما ساكن نجم إن في ذلك لآيات وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد رب بِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوُّهَا وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ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 صحو في الأولى، ولو أن أهل لكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا